همم آه آه أنت حبيب ربي أنت رحمة أرضي أنت نور في قلبي أنت فخرٌ في دربي أنت حبيب ربي أنت رحمة أرضي أنت نورٌ في قلبي أنت فخرٌ في دربي سلامٌ عليك حبيبي ربي صلاةٌ عليك رحمة سلام عليك حبيبي ربي صلاة عليك رحمة أرضي سلام عليك يا ختم الواحي سلام عليك يا إمام النبي سلام صلاة سلام সালাম عليك يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي সমুদ্র তটে বাংলার পথে হেঁটে চলি একা বিমুগ্ধ চোখে স্বপ্ন বোকে তে বাংলার পথে হেঁটে অনুরাগে তোমার পূর্ণ করো আমার মনের পৃথিবী সালাম সালাম صلاةٌ عليك يا حبيبي سلامٌ عليك يا حبيبي سلامٌ صلاةٌ سلام, سلامٌ عليك يا حبيبي পুরে স্বপ্ন জুড়ে আছো তুমি তোমার নামে হৃদয়পুর স্বপ্ন তোমার নামে কাব্য লিখে যায় হাজার কবি অনুরাগে তোমার পূর্ণ কর আমা 올루라게 투마르 풀나 카르와마 모네르 프리티비 살라문 살라툰 살라문 살라툰 알라이카 야 하비비 살라문 알라이카 야 하비비 살라문 살라툰 살라문 صلاة عليك يا حبيبي سلام عليك يا حبيبي أنت حبيب ربي أنت رحمة أرضي أنت نور في قلبي أنت فخر في دربي أنت حبيب ربي أنت رحمة أرضي أنت نور في قلبي أنت فخر في دربي سلام عليك حبيب ربي صلاة عليك رحمة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 সর তুন্াই হিবি সর মু